سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هدين وعافنا فيمن عافين وتولنا فيمن تولين وبارك لنا فيما أعطين وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضين فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُونُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ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 ولا همًّا إلا فرّجته ولا كربًا إلا نفّسته ولا عسيرًا إلا يسّرته ولا حاسدًا إلا كبتّه ولا حيران إلا رشدته ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضايا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وَنَقِّيهِمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَاياَ كَمَا يُنَقَّى الْثَوْبُ الْأَبِيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَارُحَمْنَا اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ إِذَا صِرْنَا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسْلِمِينَ اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأيد بالحق إمامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق جميع أولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ المرابطين على الثغور يا رب العالمين اللهم سدد سهامهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم ووحي الصفهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين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 وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين